يقول السؤال الأخير في جماعة صلت في العمل وهم يصلون مرت من أمامهم رأى كاشفة الوجه هل تبطل الصلاة إذا مرت من أمام السترة أفيدون بارك الله فيكم لا يضر الإنسان إذا مر بين إليه مما يختح الصلاة إذا كان متخذا سترة فإذا كان انسان إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فهذا لا يضره شيء أما إذا لم يكن متخلا سترة فإنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود هوه مسلم فإذا كان متخلا سترة فلا يضره كما مر بين يديك وبين السترة يعني إذا كنت في الحرب تصلي ركعتين بعد الطواف وقد اتخذ سترة ثم تأتي نسا تمر بين يديك وهذا لا يكون والتحرج منه قد يكون صعبا فهذا ليس عليك شيء وصلاتك لتنقطع إذا كنت متخذا سترة وإذا مرت أيضا بين بعد سترة أيضا لا يضب من باب أو لا. ثم إذا كنت في جماعة فالإمام هو سترة مأمون ولذلك ابن عباس مر بالأتام بالحمارة بين يدي الصف ثم قام فصله فالمأموم سترته سترة إمامه لا تلزمه سترة وإذا صرف الإمام من صلاته وكان مسبوخاً هل يتقدم للسترة أم لا؟ الأصل أنه إذا لم يكن الحكم في حقه مشروعاً في أول صلاته لا يشرع في آخرها ولم يجد على هذا عمل السلف انهم كانوا يتقدمون ولكن تقدم يسيرا هذا حال اماره رحم الله